تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الأشرطة التي قد كتب عليها حقوق الطبع محفوظة إذا نسخت منها فهل يعتبر ذلك من حقوق العباد التي يقتص منها يوم القيامة نسألك يا أخي لو لك أشرطه كتبت عليها ما يجوز نسخها إلا بإذنك هل ترضى أن أحد يجيب ينسخها بدون إذنك ما ترضى بها فكيف أن تفعل هذا مع غيرك اللي كتب عليها ما يبغى احد انه ينسخها الا باذنه او يشتريها منه هذه حقه وشغله وتعبه لا يجوز الاعتداء على حقوق الناس وعلى ممتلكات الناس نعم